الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت 113. فارجع البصر هل ترى من فطور 114. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير 112. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها غذوما للشياطين 113. وأعتدنا لهم عذاب السعير 114. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير 111. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفوق 112. تكاد تميز من الغير 113. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير 117. قالوا بلى قد جاءنا نذير 118. فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير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 وأجر كبير وأسر قولكم أوجه به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا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 119. ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن 111. إنه بكل شيء بصير 112. هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن 119. أمن الكافرون إلا في غرور 110. هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه 111. بل لجوا في عتو ونفور 112. أفمن يمشي مكبا على وجهه 114. يمشي سويا على صراط مستقيم 115. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة وليلما تشكون 116. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون 117. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين 118. قل إنما العلم عند الله وإنما فتنسيت وجه الذين كفوا قيل هذا الذي كنت به تدعون قل أرأيتم إن أهل الله وَمَنْ مَعِيهِ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ 117. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين 118. قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء